İttıktahıdı, aynanı hem cennet, fısıdı, an sabili Allah. İnnehum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 فاحذرهم قاتلهم الله ان ما يفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء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 وَلِلَّهِ خزائن السماوات ول الأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجن لا منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكموا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت fiyolur رَبِّ loula axherteni ila ajalin kariib, fa al-cadq wa akum min al-calipin, veley اجلها والله خبير بما تعملون